احذروا الكفر والتكفير الكفر اصطلاحا هو الانكار لشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بشرط ان يكون قد وصل الينا بطريق يقيني قاطع يبقى نبعد عن اسباب الكفر من الشبهات والشهوات الامر الذي يليه ان نحذر ونحذر من ان نطلق الالفاظ يمينا ويسارا يعني ما تبقاش سهله الحكايه ده فلان ده انسان فاسق كافر عمره بهورد على جنة لا تتألى على الله ولا تتكلم في الشيء الا بعلم خاص المسائل الخطيره دي لان اللي هيصف انسان بهذا اللفظ باء به احدهما